غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا فلم أكن بدعائك ربي شقيا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 وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِياً يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ إِسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا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 قَالَ يَا تُكَأَنَّ لَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً يا يحيى خذ الكتاب بقوته واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاته وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ أُولِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذٍ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنًا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما بِئَنِّي أَنَا مَلَكٌ غُلَامٌ زَكِيٌّ قَالَتْ إِنِّي لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسَّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بِغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاط إلى جذع قالت يا ريتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناذاها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع ولكنك تساقط عليك رطبا جنيا فكني مسؤوليه مسؤوليه عينا مسؤوليه ترين من البشر أحدا فقولي مسؤوليه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 وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم والسلام علي يوم أمردت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد إذا قضى إنما يقول له يكون فيكون إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فغيل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فوين للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظانين اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسره وانذرهم يوم الحسره اذ قضى الامر اذ قضى الامر في غفله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 اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراجم ان تعن الهتي يا ابراهيم إن لم تنتهي لأرجمنك لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا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 <تزلهم> وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إن وكان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاه وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا الله اكبر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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا, إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يورد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل واليت تباركت ربنا وتعاليت لا من ولا من منك إلا اليك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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك فواتح الخير وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنه والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلا من الجنه اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لأحزاننا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم يا رحيم يا رحمن يا ودود يا قريب يا ودود يا قريب اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد اللهم انا نسالك ان تعتق رقابنا اجمعين اللهم اعتذر رقابنا من النار اللهم اعتذر رقابنا من النار الهنا ومولانا الهنا ومولانا جد علينا يا جواد جد علينا يا جواد أكرمنا اكرمنا بكرمك يا اكرم الاكرمين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا ناصر المستضعفين اللهم يا ناصر المستضعفين اللهم يا ناصر المستضعفين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في بلاد الشام اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم اجعل الدائره لهم ولا تجعلها عليهم الهنا ايدهم بتاييدك ايدهم انزل عليهم شامي بالرحمه انزل عليهم بالرحمة إلهنا ومولانا الهنا ومولانا عز جارك وجل ثناؤك يا قوي يا متين عليك الهنا بطاغيه الشام عليك به فإنه لا يعجزك عليك به هو ومن عاونه فإنهم لا يعجزونك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من هو على كل شيء قدير اللهم أهلكه هو ومن عاونه يا قوي يا متين, يا قوي يا متين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها علانيتها وسرها اللهم يا غفار الذنوب يا ستار العيوب اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وكفر اللهم سيئاتنا اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شبابنا وفتياتنا اللهم اهديهم جميعا اللهم اهديهم واهد اللهم اهديهم واهد بهم ويسر الهدى لهم الهنا ومولانا اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اللهم تجاوز عنهم واغفر لنا تقصيرنا في حقهم الهنا ومولانا الهنا ومولانا رفعنا اكف الضراعه اليك نرجوك ونرجو رحمتك نرجوك ونرجو رحمتك نخشاك ونخشى عذابك الهنا ومولانا الهنا ومولانا تقبل منا الصيام تقبل منا الصيام، تقبل, تقبل منا سائر عباداتنا إلهنا أتيناك معترفين بتقصيرنا اتيناك معترفين بتقصيرنا فلا تردنا خائبين ولا عر رحمتك مطرودين إلهنا إن نسألك نذت النظر إلى وجهك الكريم اللهم إن نسألك نذت النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرم ولا تحرم أبصارنا لا تحرمنا ولا تحرم ابصارنا إن نسالك مرافقه نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى اللهم اوردنا حوضه واسقنا من حوضه الشريف شربه لا نضما بعدها ابدا الهنا ومولانا لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك التقوى والعفاف والغنى الهنا حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الاخيار